غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون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 بل قالوا الضغاث أحلى من بل قتراه بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.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 كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فاذا هو وَلَكُمُ ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ ومن لَا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل وأنهار لا يفترون يسبحون الليل وأنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يشرون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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 sin İkat olma Bana bölü kombi şrival hayli fitne Va وَإِذَا رَأَىٰ كُلُّ ذِي نَفْسٍ كَفَرُوا أَيَتَّخِذُونَ إِلَّا هُوَ أَٰهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا, حين لا, حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ذهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون فلا يستطيعون ردها ولا هم منظرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا ما كانوا به يستهزئون قل من يكلككم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر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 افلا يرون اننا ناتي الارضا نقصها من اطرافها افهم الغالب قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولأ إمسَّتُم نَفْحةً مِنْ عذابِ ربكَ لا يقولُ لا إِنَّا كُنَّا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى وكفانا حاسبين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 Aferantum لَهُ منكرون ولقد آتينا İbrahim'e rüştahum min qabulu وكنا به عالمين <تصفيق> اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون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 قال دار رَبُّ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشايعين وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّ مُدْبِرِينَ فجعلهم جثاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتين يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأت به على أعين الناس علهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقدون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني برد وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ve kulunu jälna salihin, ve jälna hüm aîmeteyi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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأضرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرسئين إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكم وعلم وسخرنا مع دود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمنا وصنعت لبس لكم لتحسينكم لتحسينكم من بأسكم فهل أنتم وليس ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعلمون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحلة مِنْ من عدنا وذكرى للعبادين وإسناعيل وإدريس وذلكفل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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا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 وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ويحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ ضَعِيدٌ مَا تُعْدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّ النَّرْحَمَانِ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزلت الساعة شيء إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت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 ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ففلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل الأمر إلى أرذل للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض ما وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الْلاَيْلَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهُ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عَدْ ثَانِيَ عَدْ فِيهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ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 فإن أصابه خير نطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعون دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقر أقرب من نفعه لا المولى ولا بأس الم... ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد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 إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَدَانَ خَصْمًا إِخْصَامُ رَبِّهِم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم عئيد ريدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها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 وَاَذِن في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل ف من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا ويذكرو اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثُمَّ الَّذِينَ يَقُضُونَ فَمَا الَّذِينَ يَقُضُوا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عَنَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِك۪ينَ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَفَى مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْخَذُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَعِيقَ ذَلِكَ وَمَن يُعْذِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقناهم على ما رزقنا على مَا رزقهم من بهيمة الأعوام فإذاكم إله واحد فله أسلموا ومشّر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لا ينال الله لحومها ولا دمها ولكن ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا لتك... لتك... لتكبروا الله على ما أداكم وبشّر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان الكفر بذِنَ للَِّذنَ يقتَلونَ ب بأنَّهُم ظُلِمُ وَإِ الله عَ نَصْرِهِمْ لََد الذينَ أُخْرِرج مِ لرهِم بغَيْرِ حٍَّ إللاا إَِّا أَ يَقولُ رَبَّ الله وَلَول دَسع اللهِ سَبَعضَهُم ببعَعْض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 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي يكذبوا كَفَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ عَادٌ وَتَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ قَوْقَاصٌ وَمُلَطَّ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيْمَنٍ قَرِيَةٌ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْجِهَا وَبِئْرٌ عَطَلٌ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّنَا لَا نَطْمَعُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ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 أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فيؤمنوا به فتخفت له قلوبهم وإن الله لها للذين آمَنُوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك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 والذين آجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ما ترزق ليز... ليرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم دخل وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَاقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنُصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ İn Allah laafuun gafur. Dalik mi? İn Allah yuljul lail fi nihar, yuljul nihar fi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 ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذني إن الله بالناس رؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يوميتكم ثم يحيكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ساكنوا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Alem tanan Allah'ın bilmesini bilmezler. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah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 وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ İnna Allah semeyun, bacir, yalamu ma bine idhim, wa ma kalfhum. Wa inna Allahi يا ايها الذين امركوا الركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاد